وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَسْلَا سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إن حوربنا إن ربه كان في بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسقى القمر إذا اتسق لتركبوا إن طبقا عطبق، فما لهم لا يؤمنون، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، بل الذين كفروا يكذبون، والله أعلم. أعلم بما يعون، فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممن.